ما آتى الله على رسوله من اهل القرى لله وللرسول ولبي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إِنَّ الله شديد الْعِقَابِ للفقراء المهاجرين الذين أُخْرِجُوا من ديارهم وَأَمْوَالِهِمْ يبتغون قضلا من الله ورضوانا وينفرون الله ورسوله أُولَئِكَ هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في قدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة ومن يوق شرح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم ترين الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين سفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن نخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله ذلك لانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرن محصله او من وراء جدر باثهم بينهم شديد باثهم بينهم شديد تحتهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكرم فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نتوا الله فأنساهم أنفسهم